الساكم اللي بيش مده ده ربط على بروس عند مده بايد المريض الحين تجويل الشبعاتية باب المصر توقفت في المرة السيدات باب رحيم المصرية مكانوين الشيطان انا حول نحط ببروس حتى مرسادة بالمفاد الظهر ونكتبع تجويل اللي الله طبعا نظر بالطبع الأجازة عن السياتين من كما حابسة كلها المجازر الجامعات يعني تحفيفاً يجب الله المخطف عنك مقرر المطبوع أصلاً الي هو المقدمة بوسيك بيديها الي أحياناً بنسكناً بطمين حياناً بنسكناً نعم أجلهم الفعل ونسكناً والمتطاردين مجدداً بنسكناً ده المخطف بتاع سنواتي مشاهدة مدود؟ مشاهدة ممكن بقى مهارة مثلاً السنواتي هي الشيء مثلاً ده من الأبواب وكينش نبدا باللي ايه النسان اللي نسانوا في ابتدائي ويبقى نحتاج ناخد ونقسم رسوم الخريج على منى السنه الجايه ان شاء الله خاصه مرتبط بالصفات المخالف فهيكون بس ان ايه اللي هو خصاره بس اتفقنا مع باقي هذه الادوار لغايه طاقه حفظ الاطفال حفظ الاطفال بنيته فيقوم بين الحسنات وبين المسلمين وبين المسلمين المحاربين اكثر المشايخ بيقع عن بين المسلمين والمسلمين مع مع بعد الرسول الصلاه المنظور ده فاويه استقرا قراره في الشهر الثاني في السنه القادمه تعالى السنه شاء الله ومقبلنا هنركز على الاجزاء دي على مشروع شاء الله ثم في دور السنه ثم في الين ثم لا من قل بمهم الفعل ثم نور حاول قدر المكتب سنقف هذين الأنواع إلى مئتين دائم الدرس المرحبون هنا نشاء الله أتركوا الأول من أحكام النوم السابقينة والتنوين اللي هو أعرف الإظهار الإظهار رسولنا الإظهار الحلقي الاتباط إليه؟ والحلق لأن حروص الإظهار اللي إعطاهم بلا الحلق ليه او فسيته ونبدا ذهونا ومعين هاو موازات يعني ايه موازات انا غير يسعى الله والله ومع بعض موازات يعني موجوده في عصوره فهما هما غير خالص طبعا الترتيب لو مخصو الترتيب المخصو يعني النمو انا هما هما القصه وان شاء الله من الداخل صور هنا وصف الحال ثم هكذا غير والخاء أدنى الحرق من ناحية الثلاث فالتأتيك لتأتيك لك الهمزك والهد هعلى تبع حيه من دون السماء التدوين الهمزك والهد ثم العين والخاء ثم الغين والخاء والحروف السبتة يسمى حروف إيه؟ حرق تقوم من الحرق مخرج عام مخرج عام لأنه كان تاعة حرق فيه حمدورة اللي يخرج من الحروف ديه لمخرج عام بحروف السبتة بعد كده في مفر خاص يعني بيقول كده يقول لي ايه المكاف او افحص بعد كده ده رخصه الايه لاقصى الحضاره الداخلي ويقول لي ايه اللي وبعد كده بص الدائمه تحرك كده الايه اقرب للفم من القاع ويسر مخارج خاصه دي مخارج عامه في وحديتها بأدن والأوصر والأقصر يبقى إينا فنقول إيه دي مخرج خاصة إنما المخرج العام هو الحق اللي هي الخوف ديه السنة نحن عادينا مخرج محقق ومخرج مقبل مخرج محقق ومخرج إيه؟ مقبل يعني إيه؟ المحقق يتحدث معروف ويقول لك أقصر حق آآ طرف اللساء ووسط اللساء الشفاة ديه محقق معروف مكان. أما المخطر ومكانه مفتوح وواسع ولكن زي يقول في مادة ثلاثة ما تيجب تأخر في مادة اللي الالف ومصح مخم لها والليان ومصح مخم لها والرور ومصح مخم, مخم لها تلاقي فيه ليه؟ المخرج ما تيجب تقول مثلا ضالة من الالف تلك؟ ضال الالف هنا ايه؟ في المخرجة مخصوص المخرج وهو مبتدئ ولا ايه بنحضره ماشي مع الهواء اللي هو داخل الخانه فبنسمي له ايه مقدم يبقى لك يقوم وهو ايه هي تتغير بعض النون الساكنه والتنوين حروف غير النون الساكنه والتنوين خلاص ف النون الساكنه والتنوين لو جابوا حروف السته دول في كلمه واحد في في في واحده وفي مثال من التشكيلات فوق في كلمه واحده الكلمتين يعني في مضيف. كل ديه ايه؟ يقول ايه؟ دي ايه الغر نقول حرف حروف السته بعد الايه نور التنوين الضم في كلمه ايه ين ولا انا عمده يورد يورد فسيرون قال من ايه نور سجن وبعدها ايه حرف الحروف اللي غار يبقى مساله الغر بتاعه في كام وحده وفي كام وحده إيه سبب البزار. بالنسبة لنا ليا? طبعا اول حاجة ده ما اللي بدي يتجوك كمنا نشوهو في سبب البزار. سبب الانتداب. سبب, سبب, سبب الكثماء. كل الحاجة. سببها ايه? اول اللي على طول تعرف عن الزهن. ان السبب الرواية. السبب ايه? الرواية احنا ما قمت سنة. احنا تلقيناها. كده مَنْ يَعْدَ مَنْ وَعْبِرُهُ مِنْ مَاكْ وَلَكْ مِنْ وَالِكْ خلاص وبعد ذلك فيه مواحدة ما تضغيش زي المياه وطيبه والمسلمية وطيبه ايه السبب؟ الفرواية رامان البقية قادروا تحقق في نونساكنا بها راحة تقول في ليه؟ كيانا ليه يقول لك يا سيدي الحكيم نونساكنا يقول لك يا نور من المقلب. بعدها هو عور. ما تضغيش. ارزم. ايه تستطيع انه ما هي? وما ليه تحت الله يلا ينتهي تحت الله بقى قصة وقصين. بقى عمل اللي يتخلون فيها. اللي هي عالي ملك السبب للقوعد السبب, السبب, السبب كله كلام, كلام العلماء. ولكن الاصل دايما نحطه كلا. ان الفاعلة الرواية برقب. على الاصل. يعني ان الفاعلة دي كانت الفاعلة مبطالبة. فهذا سابق بالفضار بيقولوا سابق بالفضار بوعد المخرج بوعد ايه الم... يعني ليه المخرج يعني الكريم يقول لك فالمخرج يكون قليلا يبقى ايه الاضغار مأسفل وهم المخرجين يكونوا باقي وليبان في سولة في ما يكون في المخرج بسهد انت فيمين ايه قلت اقول لهم اوعد المخرج دا ايه جداً عملائه عم الحار خلاص؟ ف السبب العالم الهوية والسبب الصف بوعد المهر لسبب يعني الاذهار ما يقولك مثلا صغاط اللذي ده أن أن عامت أعليه لأنه بعدها ايه؟ بعد العين والعين محور في الحرب شوف محر اللي عيه فين ومحر اللي يكون فين نسمة قويلة في بوعد المهر طرف مع, الإيه؟ مع صف اللي عامت الأعلى أنه نعب إن والعين في الحرب في بعدتين? في الماضي. يبقى السبب اللي اصدار بصف عام ايه? بعد الماضي. شوفي المشيطة اللي يوم يحط نفسهم فيها. ويقول لك السبب في ايزا. يو يوم قلعون كده ايه? مضوع. يوم ينهن في الضائف. بس انا اخدت. تقول لك في ايه امام كبير بس اتناه مباعفة ده امام من ايه من التهرية العشر. ماشي امام نافع هو اتقرأ عليه قلعونه ايه? كورش. لاص يعني صيحه براعه متوالاه ساده مع دهيس خاصه ده عمل ايه قام في دور سجنه والتنين اكل غيب وصاح كان حافظ لهم خاطر وعمل خساره 12 اصابات لا يعني اصغر اكل غيب ايه والخاض شويه قال لك تغيبوا خطوا لي بيه شويه مسايه هو ده حتى مش مشكله دلوقتي تقول تقعد تبويد الكود ومسببه الاظهار مع بروف 6 برامج مصر خلاص طب احنا عندنا قائمه وقايمه العضو الصحيحه بيخفي ما بنستش تسميحه مع خاطر اللي هو ايه الخار فالثاني نوع العضو في الشيد يوم ألاك فاني التجوير عملا حدود دلوقتي تحتنا مجول سبب الزرق والمخرج والمخرج والمخرج ولي واحد أسفر أمليه مش نبق أمليه مش نبق أمليه شئ الزرق قال له الغيم والفقوق به مالك ما هو عمالين مخرج ينوم السجن والتنوين فده دوع ايه لده من يوفي. يعني من دايبه للدار والحساب والمخرجات مخرج أرق ما أخذ يوم الساكنة بتغنيم أرروا من يجمع الحرق فإيه إيه من سجل إطرامه بالخدام طبعاً هذا التحديد الذي قال هو عشق ليه؟ لقيته الغيب والخاء أدنى الحرق يعني, يعني من ناحية إيه؟ يعني من ناحية ما أخرج من جون الساكنة والتغنيم فلنجم أرروا صار لحفاق إيه؟ سهدى ماذا لك؟ وده القاري الرحيل يجيش إيه؟ في الحفين جنويين ولكن المشروع اللي يبعلك الروحي دول إيه؟ للغاق خلاص؟ ده ليس كنت تسميه بالغاق الحلقي للغاق بحروف الحلق الستة إذا جاءت إنهم السكنة والتبعون جيبهم حاصل حروف الستة اللي يقوم الحلق بلوزه زي يعني ينهونا الانعنت ينهونا الانعن أن فلاك من أعطى من هاجر جو في نهار واسع ومعليم عزيف ومحاجين وكلية ايه امثلة على الضغار مقولة في الجزء طبعا يا رزاق طبقا يكون نطقا واضحا يا رزاق ايه ايه اضغار ولو ولا احفاء يعني ممكن واحد مثلا ايه بعض الناس اللي هم بيحتمل خلال مقامات في التراب ايه مثلا المقام بالدعو في ده الخليجي لك صلاة اللذي أن عمت عليك عمل يواتي رجل عمله أفضلك أول أن عمت عليك عمل ايه تفنوه كمانك إيه اللي يتخلع بكيانك المقام اللي هو مش عارك في القراءة ميخانية مخروج القواعد المعروفة مقرار عملية تألوين اللي قالك بصمقت بيه اللي هو حاصله نحن يخلقوا بخالض انعم انعم عن عليهم صواب الذين انعمت عليهم انعمت عليهم يبقى انت جاي بتحقق النظار كاملا في الحروف الساكنه والايه والتنوين اذا قلت شويه هقوم تدخل معاك بقى ايه الضم بقى والكسر والتنوين يبقى انت خرجت عن قواعد التنوين المقرره كده والله ما هو المقامات.. طبيعي في قرارة يتبقى مقامات ويمتدخل المقامات هنوية ده اللي يعمل في الاسم يعني بيروحهم معاها في مسؤولة العربية يتعلم إزاي يهي مقام كذا ومقام كذا المقامات أصبح في قرارة طارق يعني وما حتى لدلي جماعة عروض في المعادي العربية في مسؤولة المقامات ده بيقول لك إيه بيقول لك إحنا نتعلم الشيفلين وفنان المقامات الشيخ في الفناني ده ممكن يكون مدرش في مقامات والصوت بيكبر بيه؟ بيقرب ده؟ مقامات ده بتدفاعي مع القراء إلي المقامات دي بيس يعيين من الحقول لها يعني إنما إحنا عملينا الجيس مكتعلة إنه تقول إيه بيه فعائلة إنه إيه؟ بآلة العزاب بتدفاعي معايات المعين آآ مرحبا المسائل ديك بتعني السلطة بطبق السلطة احنا طبيعينا نطبع فيها. من غير ما نتاجه بلدست. المبالغة في ياسم قبل نروح بقى معاه المسيطة عروية عشان باسم مطمئة برو بحيك انه يجب احسن المفرورات كمان كلمة زمورة. انت طب طبيعي فاكبازي وانت ايه ده رفيلة? انت ايه? بتنفعي معنى سمارة وزي يجي كامل ده يعني كان جمام ده يأخذ فيه اتجاه السيدة احمد الضغطان. ان يعني فيها كلام ومعناه اكتثار في حق الله عز وجل. ولكن يعني البيبين لتحشق اللي يسهل إليها هذه الأماكن بحيث خير بالقرار العظيم لله المقامات طبيعية ربولة في الطريق القرار بالقرار من فعالي وفمي الكلام من العزة ما تحتاجش إنت تقدر تقدس هذه المقامات تداول دول الله تعمل تقول دول الله حوالي ما المقامات؟ من المقامات؟ من المقامات؟ في الموسطية ها المقامات هما بقى ميلاد الحرب الرواية. ليس سألو اتعليها ورجعان يشيها مع الياه. مع الوراية. خطأ صبع. خطأ طبعا. بلاك. ليس مبال مبالغة. المبالغة والفراط. في المسالة بياه تقل تخرج الكراية عن اه اصل فيه التدبق. بصد فيه تأصل بالمعنى. ولن تبقي الى بقية تأصل بالياه بالمقرار والصور والتغني. طبعا كلها ايه. مسمومة. آآ دي من نسبة اللي هو آآ بصار الحلقي او حلق بسطة. وآآ دي اللي مش فيه كلام كتير. والشير دي بعد, بعد اللي بقيت آآ بعد عليه يا وقال لك براته بالبصار الثلاثة. عليا عند الهمسة وليه وليه. يعني اعلى. اعلى. اعلى. اعلى الخروف عند البيصار اعطي الهمسة وليه. البعض الحمزة أوليها عن نور مرتنوية والمرتبة التنمية هي مرتبة الوسط الوسط وليه عين العين والحق ومرتبة الدنيا القريبة عين العين والخار زي ما هو يا شكرا يا زي في اه نفس المخالي بالظهر لا سيئة سنة خلاص يا عارف للظهر هو بطر في الكتاب اسكوا الحروف والستة المرض بالحق المظهر اللي هو المستكنة والتنمية واجه اسميك وزهارة الحلقية من الضواطة الهوزة الحلق, الحلق. الستة متحانية هي جاء ومعنى فقدت بالحلام جاءت متحانية بسأسة سلم وزهارة الحلقية بوعد المغفر والرأس كل واقعي اول حلق ايه حاقيت للزهارة سوفر سبح سوفر راتيجو حاقيت فيها عن التكامل معنام شوية اللي هو ايه اعتبر مدون سنة كاملة مدونة لطوام مدونة وفاقية بلان المرأة قول لي يا عليا بوسطى وطولي وهو امسك يبقى ليه اسئله هي بعد ذلك يعني الموضوع ده مناسب ليه وبسيطيه مثلا عن تطبيق تطبيق عربي تطبيق عربي عايز قرات كتير عليه مشاكل كتير بيقول لي كان دايما كنت مرات بنتكلم في النت ده لان ده هو مش حل المنتظر يعني لو قلت له ان انا لازم الكتابه وخلاص نقول كنا استعملنا خلاص بس, بس تدي ده من خرب الاحكام دي مش كونه ايه يواجه واحد وخلال ده ازهار ده احكام فبنضطر ان احنا ايه نتوسع في فراقه في الباب النظر بس هو قصة العربة فانت بتحتاج من ده يومية تروحك ايه عليك شيء يومية بزيزة اتباع لو قطوط شوية ورعت شوية بتضعف خلاص وبعلم بتكتشف لما بتكر عليك شيء تكتشفني انت حالف كرامة زمن وخاتم وعمك بقى مخصطى الفادع طبعا لك فاللوحب يكتشفع صارب على بعض وفقه برو حدين ومشحب صلاح طبعا لك العباسان تتبع لك ما عقول لي إيه فأمنا دليلها فيه كل قيد من في الأهل التورب فزادتهم ريجس ايه لها بيجزين هو حفصة بيهي بالزاد ريجس ايه لها بيجزين طبعا معرفة خلف تعرفين معرفة الريجس دول إيه بيزاي لعن ذا تشيلة والريجس دول إيه النجس. خلاص اه وينها معنى الشكل? فالشانة انها ان الف... المعنى بيه ان يسانه حرف. وغير انها مخلص مسجد تكونه مخلصة من ثمان يعني في عادة كده اقطع عشر دقيق حاجة لها. ريجي سنة ريجي سنة ريجي سنة ريجي سنة ريجي سنة ريجي بقاله سنين بيسمعها وبرجعها بالزادة. والحفز الاولاد اللي اقول لي اخو حفصت اول. صح? حفصت التابع. اخوصت الحياة بولا بتاكو الفترة على الحياة. انت بقى لك. بتحفظ على تحفظ على هيك شئ لك. لان ماهما كان هتلاقي فيك الكلامات معينة ممكن تحوصها واحد. انت بقى ما هيك شئة. وما تحفظ فيش شئة واحد. لازم تكتر مشاهدة. ان كل شيء هتلاقي عمو حاجة بشورها عم التاني. فيش شئة متساهم. فيش متشدد. خليك في مع المتشدد د يبقى السالفي نروح بقى على السالفي وبتشدد خليك تبقى على الشيء السالفي في الطعام اللي هو بتشدد فيه هو افه في كل ايه سؤال ورد انما بقول لك ربنا فتح الله علينا مولانا دوام على السلامه ايه وده سالفي عشان يبقى لنا فرحان ببعض وخاجه وجد عايزين ايه نحتاج ان احنا نتعلم فضروري بشكل يتهوى وبرشخ واحد ثلاثه من الشال مالك بعد كده منحاش نأكله. عشان معانا خمسة ووح. ممكن ان شاء الله نفرق ايه تان كده والحيوان المتخلص. ونهد الاضارة ان شاء الله انا اه لو حدنا افرق ان شاء الله كده ايه صورة كده من اللي بيجيب منتقروع علينا. بيجيب مسلا اول صورة اول صورة اهيه? الواقعة ماشي طبعا لوت. تدوكو حافظينا طبعا. ايه بقى بطوة لصة تلعز ياب برضو نحكيها. خلطها ورين لأحد إخوة عشان نعرف قيمة في القرآن العظيم المؤاملين في حياتنا عشان نهتمي إيه؟ لله عظيم ملاشك إن أنا نهتمي إيه عشرة أماما ومخصوصة إلا خليك نهتمي القرآن لله عظيم والطاعة لله قرآن وتعالك كلما كنا نتعبد للأراضي فإحنا كتبس الحسنات ولكن أحد إخوة بيحكي المكان في المؤخراف بتاع النظام البايد السابق هو اللقاء التالي بسنين في زلزانة بصراضي فكانت فيه ناس ازاي وكده في نفس التبتير ومتزنازين ومتزنازين فمسرابة ديه لو تعاقل منت فتتتعب عبرك تعاقل حين سنين مصرابة ولكن واحدة فقلت ناس تمامي حصلوهم جنون فطلعوهم دين من المعترمين بقول ربنا تبارك عدد عم علي بحفظة عقش بسورة كرانة عظيمة تقعد أرض الوقت في المنصراضي تقعد سنين نصور موقف جاعة تقعد طول الوقت تهاجأ في القرآن واحد زميل في زنان المجاورة بينه بده جدار هو يسمع وأنا سمع هو يسمع وأنا سمع يبقى راجع أسمع بتاعتي مع نفسي وأنا راجع ايه؟ مع زميل دي البناني اليوم ديه في في هذا المكان الرهيب فحق الضوء يطبق على العطيه عظيمه بسبب القرآن عاصر وبعدين ف مساله الدور كمان طبعا دي يعني نوع من الدور تعالوا لان احنا يعني ايه امه التوكال ونه دهوت اللي كتبوا هذا الكتاب ونحاول نعمل دوره كامله دلوقتي ثابت من تقاو 10 عنه ما نتفش من ملفات التوكيله ده قدر يكون لازم ان كل سنه يومي فتره بعد الفجر الشهر الثاني اللي ثابت عنه كل اخ مسلم ملتزم بيدعم وهو في جزات في بأسول ربكس بفاكف الفتن أيام ربكس بفاكف لابد أن يهرع الجميع إلى تداد الله عبدالله جلالك خبال بالله من الشيطان الرجيم ما تشوقش الشين كده أو كده الشين يعني ما يهي هنا فاة بتفشي بس ما تتكش على أوله بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم احنا اتكلمنا عنها قبل كده على ماشي اذا وقعت الواو اذا واو اللي هو طالع عشان بعدها قاف مخممه وقاف اصلا حرف استعلاء نكون الحرف تايه ومساهم الحرف الايه الاستعلاء مع حروف ايه اللي لو وقع و... وقعت ما ليس واقعتها كاذبة قاصدة في إذا رجّت الأرض ورجّ في المسرعة بلطة كده إذا رجّت الأرض ورجّ عملا دولي رجّت في الشيء المخل الواحد من وسط اليسار فطبعاً يعني ندعوه بالفشل معادي خلاص؟ إنما الجين فناك شين ده يتوب حاجة الصوت معادي إذا رجّ رجّ الصوت حب لو انتشر الصوت بقى التفشل زي ما احنا قلنا ايه بته لا يض ورش دومين الغير الشينه جيم ايه ولا الميه ايه ورش انا ورش يلتشرب مع الشين يبقى لك منها الجيم ينحذف يبقى ايه ده ورجه او ضرج طب يبقى اوجت اوضك و بالشكل جبال بلسين ما قطوك. بلقاها بلسين ما لقاها شاوية. عم ساعات كده واحد يلقاها اللي عمل زي ايه? ودين ايو ما يبقى لدينا الصابق زي ايه? يعني ضاعي. لا تباعي. لا تباعي بخضر. لا اعملية المس. ايه بس خلي السطح حياتها معروضة. يعني انا محبوسك. اتبالك المسك التكليم. المسك التكليم. اتبالك ما تتباليش. في التطبيق حتى تزي للسطح في السين. ات بصت كده. وبصت الجبال وبصت. فتح الله عليك. اه. يا ممين. فكانت اباء وكنتم ازواجا ثلاثة. طبعا لكونتم هنا كلمنا عليها قبل كده. ان في ناس تنتقى النون. النون هنا سكن. اخساء هنأخذوا بعد كده. النون بتاع كونتم بعدها اعطاق في الحروف ايه? الاخفاء. طريقة الاخفاء ايه مشكلة? ايه مشكلة? ان الجنون سكن. وليه بعد كاف ايه? مضموم. هو مشكلة? فيوم ايه ما اكون طهز زي? ايه خطأ يا مولان ما اخفينها وقول لك انت بس الاخفاء ايه? يبيني كلنون كانها مضمومة مع الاخفاء. كلنون ايه? دا قيم شدة يبقى تعالى كده هنفتح كده عشان ما تنتقل من ضمه الكاف الى سكون ايه والنون يبقى كل فوق ما تنزل تحت لو السنه نزلت لو ده فاكر تنزل تحت والحرف مخفوض هنا الحرف بايه مائل فاكر بتاع الكاف ما تنزلش تعالى يبقى ايه كلتو وانتم بعد كما هو ومنون سجنة تخفيه شكراً وانا وطنتم أزواجاً ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون اولائك المقربون وال... طبعا اولئك اللي اسمها ايه عندك في المصحف اي سوره انزل عليها لا في اي سكتات اولاد عليها بعدها يقرون سوره على راس راس من فوق بعدها وراء كده طبعا عملها ايه مش مرفوع قلت اولى لازم اولى طالعه كده في بعض النصوص طالعه يوم يعني ينضع سواه بتاع ده اولا ينضع اولا اولا اعتبر الوابش اول اخر يبقى تضم الهانة وتقطع الامة اولا اولا الواب يلي عملك على عملك ده اللي هو الكبيرة اللوح اللي وراه في مصحف ودي المريد من كتراك وليك على عملك السفر ده ما تحط فوع اللي يتحط ويجعل حصك بيه وش رابعه وستنضرش يبقى, يبقى اولا الهانة تضموها أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وفليل من الآخرين على صور الله على بشعرن وصورن والحاجات دي بتبقى في نفس كل موضوع على صورن صورن من وحدات التاسيره ده بقى كمان على الاوقات اللي زي مثلا الحروف اللي هي شرح بعض في الروايه يعني بكل خطابه وحكومه مثلا بيحصل اضطراب طيب المطرون الحركي في لو ساب ان زي بعض ففي ناس بتقطه وبتغير منظومهم ربنا زي مثلا الايه لا اقسم يومه القيام ولا اقسم نفسي الدواه احسن الانسان عدل جماعه ايه هيعيم على ايه اللي هيعيم على ايه المتحركين في مصر كل اهل واحد وهم الناس ممكن اظهر ازاي ان نجمع نجمع عظامة اوه دخوة تعملين يا عجلين تأسوسة نبي عظم انما احنا نبس نصر العين كل عين وحيد النجمع عظامة نجمع عظامة العين مخصوعة ولا ايه مخصوعة ولكن نقف عليها ببقية كل واحد وحيد انها مثلا عن 5 مثلا ايه فاذا جاء اجلوه فإذا أجلوهم لإهمتك بطالة كي فتخلص التضرب و تحفظهم النار فإذا أجلوهم كلها بعيداً فإذا أجلوهم يعني القلاصة يقول تحفظ شراباً وثوم يصدرون هذي الأمان المتحمل تلك المتحمل تخلي بالك أن تتخلص الحفظ و عشان يقوم شيئاً و عم معاش كده فإذا تقطع بطع إيه إنه حفظ وعاً على سور ماء. ماء ولا ماء. ماء. ماء. الاخراتين. وانه ما نطيش رائع. فانتخلي ولا ما تطقي الهنة والروح. مش اننا بتطور على فرح. ماء. ماء. انا نتخلي بس اطوات عشر سنة عالية. بل لكم روح خير على سلام محمد وبعدها. الله اطبار